وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ, وحشرنا عليهم كُلَّ الْأَمْرُ وَلَٰكِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا minu illa ay yaja Allah, ve lakin aksarhüm, ve lakin